وهذا كتاب أنزلناه بارك مصدق الذي بين يديه الذي بين يَدَيْهِ ولتنذر أم القرآن ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون